ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَرَوُا لَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكُنتُم مِّنَ الْقَاسِرِينَ Oh, mm -hmm. yeah.